بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلن عدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إِلَّا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله وأشهد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوتى كل على الله فهو حسبه إن الله بارع أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ, فعدتهن فَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا إِلَمْ يَحِضْنُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ ومن يتق الله وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته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 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى فأنفقوا عليهم حتى يضاع حملهن فإن أرضعن لكم فأتونهن أجورهن وَتَامِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ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 سيجعل الله بعد عسرين يسرى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها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 قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا